بوك تو فاردك اوك ثمانية واربعون ثمانية واربعون فرياي اكتباجاي انشطة العطلات انشطة العطلات تشول بلاجو استسفورة هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ شو اني بوس ناجيتي؟ هل تمكن فيه السباحه؟ هل تمكن فيه السباحه؟ شو نستاس دانجير ناجيتي؟ هل السباحه فيه غير خطره؟ هل السباحه فيه غير خطره؟ شو هل يمكن هنا استئجار مظله شمسيه هل يمكن هنا استئجار مظله شمسيه شو هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر شو لوبري نابلس بو آتاتشية؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ مي فالوس سيرفي. أحب أن أركب الموج. أحب أن أركب الموج. مي فالوس فلونجي. أحب أن أخطس. أحب أن أغتوص. مي بولس أكروسكي. أحب أن أتزلج على الماء. أحب أن أتزلج على الماء. شو لبر نبلس سرفة هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن, هل يمكن استئجار معدات غطس هل يمكن استئجار معدات غطس هل يمكن استئجار زلاجات الماء هل يمكن استئجار زلاجات الماء انا مجرد مبتدئ انا مجرد مبتدئ مي استاس ميزبونا انا في مستوى وسط انا في مستوى وسط ميامسوفي تشيبونيس بيرتاس استطيع التعامل مع ذلك جيدا أستطيع التعامل في ذلك جيدا كيف أستصلسكي ليفتو؟ أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ شو في كون بارتيس هل معك زلاجات سكي؟ هل معك زلاجات السكي؟ شو في كون بارتيس شوين؟ هل معك حذاء سكي؟ هل معك حذاء السكي؟ Music